إن الله للناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا تَضْطَرِبُ الْأَبْصَارُ يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ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 فنعم المولى ونعم النصير عشر كان عشر كيبوغولي يصدون يصد يجادو وحونا كميدي هاي عشر هذي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريمك سجال يتمنى يضغبونك كوما وحوك بالله بنا يا أيضا لحدنات كنميدا من الحج حياة السديديه تدواتناذنا واقول اجيه ان صورة النفس هاي مثل صورة الحج كما ذا ايكون الدماء تصورها دا يذكر تبعا ايوه تدواتنا واقول معنا صورة الحج صورة مكية نواتهاي مدنية نواتهاي في ان واحد هي الله هذا قيود بكو بدن يهيم كل توجيهاتك كي يتوجيهين كيابك لها أيها الصحون أيها إن ربي المسلمين تو توجيهين أيها ايه تعليم بيسه قدر أيها آل تعالى خبوحي لذلك أمرك هرى اللصوح سيواك وعاشرك هرى الدم بيهجر بإن بي لغا والذين هجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله العليم حليم تلمانا أيامك لا أودا بأي كلك إشارة ذلك رما سيكون عايزا الأمر ذلك أرنكي هو للوصول شيئي واكا ومن روحا القفو وحنوجية، بمثل ما سيوح للمدى، وقبل إسقاف اللجو حنوجية بهم هذا، ثم كجدالنا بغي الله كدر عليه إسقاف كوركيسا، لا ينصرنه الله، اللقفخو أوكرجارا يا، إن الله مع بوث القفا، لعفون الادمبيج، حتى مؤمنين تعبابي يولد. غفور الله استر جنب قريو marka iqaabka wa wax difaasad ee makhluuqay siyeelo tija marka laga hadlaayo kelimadu ma laaga ma tago sababtu waa way wahadin ugu yeelo shariicadu waa go' go'shay intii lagu geysay in la geysato in kastoo كل ما نشي لقوشيك هي معاقبة ما أرقو دشباء كلمة لقاماتك ومن عاقبة بمثل ما عقب به وعلى متهاي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به وعلى متهاي فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بالمثل ما اعتدى عليكم وعلى متهاي ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها كل كلمة مثل كأوحا لغا تقينين وحا عقابك الله مرد إن لغا بديا انتي لغا لكن هذا عفدنا كسر في عن ساس كلمة مثل كأوحا لغا تقينين إن, ان وحي اللغا وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا أصلح فأجره على الله هذا وحي اللغا تستي عفي ما كان عيسى نقبضي حماك وكيسة إنت أورف يوماتي، الأصلاح يا ونا كدرت، أقبل جساه الله قبلك، فمن أفعى واصلح فأجره على الله، لكن شرع ذو عيقوه جشعي، إنت اللو يالي إن لا إنت جيساتي، ذلك أمرك واسدى، ومن روح عاقبة، وحجزين أيه، ويسرع وحي لقيس وحلا عيسى نعيا ومن روح حقا وحانوجية حنوجية، بل ما شيء إلا مذا حلو ما تريكرو، وقبل إيشا قالوا حنوجية به ما سُمّ مركو أرساوي، وعقيسي كليه سقائي واحد. قد بلغ اللهو سميائي، سُمّ بغي الله كرد الرئيسي عليه كركيسا، لا ينصرنه الله إلى ما كأوكرجارا إن الله إلى العفو، أفقوا واتر ila dambiga mu'miniin ta tir tiraw ghafooruna wa asturay kolka afiga daran wixii la tir tiray soo noqon ma iyo daada laakiin waxa la asturay wa dadan yahay qaboolkayn laga qaado sura galw oo sidii si uu ku soo buxo kolka dambigi waxna wa la asturay dadma la saaro wa laga qariyay adigii aad waxna waaba لعفون الله الدنجة مؤمنين تباعية ترتدون غفور الله استر الدلول ذلك بأن الله يوري جل في النهار ذلك أرن كانوا كانوا عقابك يجزيه فالله جاهد لي سبب كوه يوي بأن الله يلا يوري جو قليا الليل حذينك في النهار ما لنتجد هذو قليا فيزيد النهار ما لك وينقص الليل حذينك بقدر ما دخل في النهار انتهى مالين ققسي لا حدينكي كما قن وبالعشى هذني ويولي جن النهار مالنتي والووحو قليا في الليل هذنكا غدي هيشا فيزيد الليل هذنكا ظلاما وينقص النهار مالنت ويران بقدر ما دخل في الليل با مالنتي كما قن وان الله معبود حق سميع الا مغليس بدون ادوم هيونك وحي كو هذلان ايديك أي امقلد بدن فصير ان أركد اركد بدن وحه دومديسو اي سمينا ياني افعاله يوحني يوركه اي كو يان بو ان تبو واركيد بدن يحيى او كل كان واخا ما سبحانه ذلك امر كو واسدا الله بسبب أن الله إلى إنه يحي ويولي جميت قليا الليل هذينك في النهار مال أنت جده هذا قليا ويولي النهار مال أنت نوحه قليا في الليل هذينك وأنا الله مع بوك سميع سميعا الله مغلد بدم وعلقو شنجر إليك بصير الله أوجد بدم واحد جلادمانت أما مسك علقوهايو أما حذبي أور علقوهايو هني سموح دونه وعن نقضه بصير الله أركض بلو ذلك بأن الله هو الحق ذلك الرنق هو واسدة بأن الله بسبب أن الله هو إساك كليتا أي ينبع الحق الله صغان اللجلو نبع صغان اللا كليتا هو الحق صابت وأنما الذي وحأ يدعون تغيان معابدا من دونه الله كسوك من جميع الكائنات إذا يخد هو الباطل وحن واحكا جريوه وأن الله إله هو اللا العلي وأن أونكي سكسر يوه الكبير اللويه إله أوصافت سياس ما ديسي أي أنت باللقوصة مرك إله جرارنا إحق دبا إدوني آخر الله دبا كو الله أهوه إرعي دول بكو الله أدوني آخر بكو الله وحن سقاهين اللعابد أما الله يرى أما الله توقنا هو عبك الجريم ذلك أرنك هو عوه الله بصابة أن الله أب هو أبك ليهت الحب أن موجود وصابد وصقا وأن ما هو عقا يدعون أعيان بريا يان عابد يان من دونه من غير الله كائنا ما كان وحدنا النظر ويألك سوى العابده لتغير الله ياره هو كاسئة الباطل وعبك وحب الجريم وأن الله إبهو إسبك ليت أي العلي الأنفس كسر الكبير الأنوي ألم ترى أن الله أنزل من هذا الصماء كل كأدلة وأوه وكونها من أدلة توحيد كمذا كتصنيس على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته على عباده وحكمته بعد كدونتا قال تعالى خدوحوه ألم ترسو ما أدو قد أن الله ربك حق لك العابد أنزل الله إنه تجيه من السماء الكرب أيوما أنبيك الدجية للك أنججناي عباية أبارتها فتصبح الأرض الذي وحيد نقطه مخضرة مثل عقاري وكل جد وددوغ أحدك سدايا لي أي معبود حقا وعانسك هين الباطل وإن الله له مخضرة إن الله معبود حقا لطيف الله أدم الذي سول حارس بدوي إركبوا بيأوا كاني ركنا عنطوا كاني خبير الله حب قاله ومصلحة هذه دنا هذه قوم كل كإله كريته أي متجروا الله أعلم ترى مواداً أغي إن الله رب الحقل عبده أنزل إنه دجية من السماء كرب وكدجية ما أمبيه فتصبح الأرض الأرضي مركا واحد نقطة mukhlaratan mid la agari qosay gantay dogay noqota ya sida yera bisaga inallaham mabut haga aqifna lan haris badan unki sanu lan haris badan marka su way u baahnaayeen iyo mutadallabaati ay noloshaadu dalbanaysay ay u soo wado haris له ما في السماوات وما في الأرض له ألا كالجي وحلياي لا لغيره أحدا نسقه هين وهو ألا سوى ذال شاقه ما في السماوات إذا ليلقوضها دوحا كسوغان أون إيباء وما في الأرض ولليلقوضها دوحا كسوغان أون إيباء يسقه تعالى خلقا من خلق أبور اسننم أولئاي وهو ألا أنسقه هين أبوره لماركو وَمِلْكَنَهَا نَسُؤُلَيَهَي وَعَنِسَغَاهَيْن وَلَهْلَ ماركو وَعَبِيدًا أَدُون سِبُؤُلَيَهَي وَعَدُوسَن كَرُونِسَغَاهَيْن مَلَ كُلْكَاسُ دَوَل بُؤُلَيَهَي وَإِنَّ اللَّهَ إِلَهٌ لَهُ وَأَنَّ كَلِيَتَ أَيَّ الْغَنِيُّ حُدَنَ عَنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ بُحُدَن كِيَهَي وَهُدُوسَن أَبُورِن أُنْكُؤُ دَن وعقرب إلا ما أركو قلك يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله إذنك هم بها الله بها وإن الله هو الغني الحميد إلا علم هذه هو خذنوه أضغبها يؤونك إلي الكيبو خذن كي هي الحميد ألالله ما هذه هو حقس كمي مادان وحلقم هذه هو حنهين هم أهب كمي مادان ونأكريتا كي مادا اللهم مركا لأدب إذا بدأ رضاً أي هرس شكرته مالك أصوح حقا تأديبا ولقوئت بنا يا دوما أي كيماد وصدق الله إذ يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبعر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا حقا تأديبا وأوكا لقوئت بنايو أو أما أبارأ أما عذري الجراء أما أعلادي حما أيها إما نعوك اللوءات بنا أيها جفافتك قلن إنه كان نغضا لدينا أيها أما إساء سبحانه عز وجل الله مهديوه وعن فعن حديثة مي مادان له أبكلي وحوليه ما في السماوات إرالي القدود وحاكسه عندما أنت قوليه وما في الأرض بلغي القدود وحكسوكا بماتود بولئيهاي كي يجيب باله سأسال لهر مريي له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله معبودك حقا له هو له أيها الغني الله خضنا وأنكسك خضنا العميد الله الله مهديوه يحمده أولياؤه من الجن والإنس والملائك انت الرميسير رعضي الجن الإنس يملك له أيات دائما وأبدا حدوني آخرة وكم مهدينا يا له الحمد في الوراء والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قلك أولا حمده ألم ترى أن الله سخر لكم ألم ترى مواذا أغي أن الله معبودك حقا صخرين أفضيديي لكم لأجلكم إذنك بشر أدرتين أيهم ما سيأفضيديي في الأرض للك قديه سكسقنا وصخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم الوحي الجريت يا من الوحي جري أيالا يدين وذا سالا ينك كل كحيرك كذا حيا مغلوبة إياكم كأنتي سكال بني آدم ك إياكم كأنتي سكال حيرك كذا حيا واتسخيل دوني ذا أدم بالله سالي بني آدم كيفا لوس علي أول لو الله الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل كو عكس عن دمانتي ينك دراديم بالله حتى نوى اللي دين سهلي ألم سوء ما أدوك أن الله بحبك حقوق عابد سخرة فبئنوا فضايدي لكم لذينك بشرة ما في الأرض دول قده وحيكسكنا وضنبو إذين فضايدي والفلك مراكب يدوني أي إذين فضايدي تجي وحي سعطى مراكبت في البحر بد أي وحي سعطى بأمره فب تلبي أي سعطى أساك من تصويرك الذي يسميه مثل ما كان و يمسكوا اللواء السماعيرك أن تقع السماده إليه على الأرض يقول لك كل هذا و يقول لك أنه يقول لك السماده مركيسه و يقول لك السماده إذن لك أطلبه أدحيسان إلدن بالله إذن ما سارم كايو وحونا كاية أن تقعا من أن تقعا صمدوا إني لعظه على الأرض للك كوركيسا كل عظه إلا بإذنه إلى إذن كإني كسر لعظمهان أمر إن توفى الصحف أي وحو لما يسلبها بإذنان يذن ودودها يوم مدير كل عديو صمده إياك لها يللك إن الله معبودك عقا بالناس إددك لرؤوف ألا أن حريص بدنه فحيم أتريوه waalla wixii dibaya oo dambuu uga quraya laakiin dadku waa garan la yihay tiraasiis uu yeelay in ay fuumeeyaan ra'aan wa qoonun ilaayhim alam taramawadana wayna nallaayila saqarin fuudaydi lakum lidinka basharka ma في ardi buliyan gudood wixii ku sugnaa uneed marka basharkii ba sayidul qawna hagamiya adunkan maamuro ee laga baqaayo بشر كود مركزها وحول البنوسالي والفلك مراكيب تينا وان اذا ينفضا اذا تجري مراكيب تو ايني سوتو في البحر يبد غده مع الا صوتا بما ينفعو الناس سادلة وواردة مر الا بايكو قاغي ميلان و خاغي غين بايكو غيساي مرنا الا بايكو سيدا و يدبيا مردان غاري كريم كار كانتي كل كا ايدو موقبله و موجبيره مرنا سي سوتو مرنا و خسو أي يبدأ جذه مراكيب قل يزا بأمره أمر كي بدا كو وإلا حد بأمر كي بي مراكيب تبدأ كقول قل يزا وإلا حداه بأمر كي جري إياه يسكن الريحة فيضل لنا على ظهره إن في ذلك الآيات لكل سباع سكور أو يبقون بما كسبوا أنتم ضبعلكم كأيوا يوم مراكته ودم مراكيبته وولد بجد الله أو يبقون بما كسبوا أما أنتم قعد لبدأ جذه يوجدنا فيض الله على داري كلامي ولدي سحسي والفلك مراكبتي تجري واحد رأى يساق القوليس في البحر بدك ذا هذا بأمره خد أمر كي بينك ويمسك على وهايا السماء عركة أنت قاعين يسماه بعضه على الأرض للكركي كل عضه أي بكايا سبحانه إلا بإذنه فصحو هي إن يسمه كسه لعذ ما هان ما وصمدنا اسم الضغاجين كارتو أرضدنا اسم الضغاجين كارتو وصدق الله إذ يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده نقاقها ديرا وأود الضغاجين أحد كالوجوجين كالالما أركو ولا إنزالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله <سؤال> إله بالناس دخل رؤوف الأون حريش بدنه خيم الأون حريسا أيو وهو الذي حياك حدن آياتك على بشرك سدوا قعنك لوجده أصلون ولا يي حدن مرك أجش دماثه أيو دمئين أيه مرك بعثك للجارو نصوصا أيه كل كساسات قانتيس اللوجده كل كإنه لهمين وآن ستابه اللقاء فرسنا يوم وهو ابه الذي معبوذ حقه احياكم كل كفر اذنولي واذن نضف يا دعان وعاةين ان لا اغين ايا ربي احياكم اذنولي بالانشاء والاجاد من العدم ابربالا اذن كسمي تطبع نقطتين اوان والنوراتين ثم مركاك اجاد البو يوميتكم الله اذن لين ايا عندم تهيأ جالكم ما رش اللعين قبتي هي مدة العمر أيضا لينسي عتدي ما طمطوا ودي من أيضا مر لبعض كنا ثم كجدال بو لكم إذا نولينا يا عند البعض صبح دمر في الجارو ببعد كنا ولان دون تامو حدوا باقيام اللوج كرايا خبانا أما تناطنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل اوه رسال الله قرانا ايه ان رب قدرته اللقوج ومرنا او دادك نولي ايه مرنا او دي مرلابادنا او سونو ايه ان الانسان انسان جنسي قللل لكفور متقال لما بدونو ما اله اصلابو ري مرلابادنا دي لي وصدحادنا اللو ايه انتو ادونك كن ولا ساودك علينا ايه ايو نعم دي سير رمين لا ايه و اقوصا لا ايه وكما حدنا قيله يهيو وهو أيب الذي ألوه أحييكم إذن أليهي بالإنساء والإجاد من العدم إمر إذن كسميه وإذنكم وعباهين وعن الله إذن كدغي ثم قد قدل يميتكم إذن دريدون عند انتهاء أجالكم مرك أجال كينو دماغ ثم مرسى دعاب يحييكم إذن سوى رينا أيا يبعثكم وإذن سوى بحيدنا ليجزيكم من إذن أبا المريو بكسبكم وهي أشق إيستان إن خيرا فخير وإن شررا فشر أيها اللي يصبحين أيها وحد حونية سنبا سميسين با اللي يذن كن حساب تميدون وحمدتان وأن اللي يذن كن أبا المرين دون إن الإنسان دادك الله كفور مدقى ألمبدا وإلهة النعمة ينعمد أن لا ترنك لن يفرد بدا كأبا الدراء وسنألكم لكل, من لكل أمة كل جعلنا منساكا لكل أمة أمة الأركاء كلها جعلناه وحان أعيالي منساكا ميري ألك العابدة مكان عبادة أعيان أعيالي وأمي طوافان أما سعيكو سميلي أما أي دبحي يقور أكو كل كان مكان عبادة أعيان أعيالي هم أمدو أي ناسي كوهو كو عبادستان مش أعيان أعياليو وحا حلقا مرغو عنانا ايا قورتا مسيحكي انت اي رسولك عليه سلاة والسلام معاكسية قلوحكو سمعين او عبادتي يوحيو سمعين ايا ايا النبيكو كل الليلان قلقا سعى الرب يريئيجا ان تاريخا ومداها ان انقرنين اي قول الله او سمعين جري او او قلفي جري او قل كواحاً أدقى رسولك محمد مناسك الحق من الصعي والضواف والذبح والرمي والحلق وحن حاوليه ساة أوه ربي إذينك دائي يي قل كمرها داي سيداتاي أدقى نعت رسولك إلا دورتاي إيه أرهمها نفرينتا للوحي سارتاي فلا ينازي عمك وأي أدب دريني فين في الأمر طرد حبيا أي أمورا إيه بوغدين واي دعوا دينه ودرو أقولير أمتة إلى ربك خبده أمتة أقولير شيئا خبده أبو زان أيروما يان إلى توحيد ربك وإبادتي أقولير أمتة لا ماند إنك هذا رسولك محمد أيال على هودا هنون كركيس كتاجن مستقيم تسمه كلك مرة ده هنون تسم كركيس كتاجن تاع أشر أبجدي أيه يتعاليمك أبي وعيك صعوت كل كامورا ين عن عدن لكل أمة ساي صادراتنا مناسك كل هي أمورها هي ينفرج لين هي ذا واحد واحد أورنجلا إذا نكو واحد جور عدن هو عونا إسم واحد لا جور عباخت لا جور عي أورنجلا واحد لا جور عين وادي إسم كل ك الله شلو وانتهي النية مركبختها عونا أي تعليقه ساري جريد ما ذبحتموه تأكلون وماذا ذباحه الله لا تأكلون فأنتم أعلم من الله عز وجل وحجب أنبانا وشيدانو سميه ييوه إله إساقى سبحانه وتعالى يري واحد قور عطاننا عنا وحب اختيئين الدائد قلت لكل أمة ومضل أركبا جعلنا وحنويا ليرئبا منسكا ملائك عباده سان محل عباده سينما مساجد وقال أمام مشاعر الحرب نيلان أحدك اللي قوصة ما يوكال نيلان أعيّا لألك العابدان هم دادك أي ناسكوه كعباده سن محلك اللي قوصة ما يوكال وماشي دقاح كطور لأيه يماشي طوافو كباري جيسا لأيه يماشي باري لأيه يبنان كعرفيتك لأيه انتو لنبا مناسكوه ومالأل أسميه وأويده اللي قوصة عباده سن عباده أحدك وكمدة رشا إسلامك قديمك من إبراهيم عليه السلام انت سجيرتي <تكتفجي> <تكتفجي> فلا ينازعنك أيها الرسول الكريم مشركيت يا ينكلم نور من في <تكتفجي> الأمر دين تعلم هذا يا ينكلم نور من وإن لقعدا بيا أذى <تكتفجي> مغلو وأكثر جيدا أبى ما سكما هيا أذى حنومي عقده تاجن إنك أذى رسولك أيها على هودا حنومك يكسو مستقيم توسن سيدا ملك الربي وهذا لا يسبحان. أول عديء نبي قينوتو سيعي هذا يغنء ويان يمرن فين ويا. ولع إذا ما لقوه يديه لقوه لا يعلمها ينمنك حالا تعالى ملك سار بعد ذلك. سيدا ربي وهذا لك جدار هذا مرمان في بيان بعض المناسيكي والنسوكي فتروكم فإنهم جهلة لا يعلمون وقولوا عاتل هذا الله أعلم بما تعملون. و اركو ان تاسكادا يزو فاعظ ما ليسن اي قولي افعل شرك يا باطل اذا دريعه اكتم لد ان لقيني يمكنه يحي اوغادا او يمكنه او بالمرن با دونا و اديغانا و اركودا كبح وا لا دفر جاهل وان جادلوك حتى هي كرسي مرمان فقل حاطر هذا انه معبودك حقا أي اعلم وأقوم بدن بما هو تعملون سمي ليسن فيجازيكم عليه حبي ويدك أبى المريضونا وحنونة سماه نيسان يمجادل الدين تعطوه سماه نيسان إلا المجادلة في الدين كبر بين قونيسا وصدق الله إذا يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كافروا قالون بحق قد دبدين مرنتا مركربي وحي عديل كسوقنا تبليغ سماه قال مركز وكالسي هذا شهر الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق وكالوه أي دون أيام باطل كيكون مرمى ينهدنا إنه حق يكون باب إياه ويجادلوك حقي مرمان فقلوا حق وحاة الله إله باه أعلم وأقوم بذن بما وحاة تعملون سمين من الكفر والشرك والمعاصي والجدال بالباطل الله ويجزيكم عليه ان اذا كافل مريانا ما ضروا الله يحكم بينهم يوم القيامه الاه ما ابوس حق اي يحكم قرنقيدونا بينكم ان كنتم مؤمنين تيغا قالوا مرنسن هذان خصمان كان الاسكماند افسي هاي ربي با كغرمقي دونا سدو ربي غرتو نقنا 230 مرني الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين كفروا قلدا فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا فاولئك لهم عذاب مهين فكحكم في اللهم بينكم إذن كموم مننت يا مشركي لحدينا يوم القيامة يا مذمّال أنت ربك جرنا في ماكي كي جذيه أيو ربك جرنا قاياه كنت ما ذاعن فيه ماذا جذيه تختلفون أقوالكم خلافا وقلنا حقك كتنك عايه ولا نرى يا قلنا حقك سجنينا ولا جميعنا يوم حكمنا ساسونا قونا يوم الله غلاه يحكم حكم دونا بينكم إذن كلحدينا يوم القيامة يا مدى مارين تدو حكمين دونا فيما كياد كنتم في الدنيا الدنيا دا قده دا قوان جرتان فيه قدهيس تختلفونا قوائسك الدينو ألم تعلم أن الله علم تعلم مواذا اوغي أن الله ربك حقلو عابردو يعلمو ألا إنو اوغيهي ما هو في السماء إلك وحا كجير شب هو اوغيهي والأرض وريالك وحا كو سغن هو أو اوغيهي إنه أبياه مواذاً أغيض كل ما في السماوات والأرض من جليل ودقيق وجلين وخافين وكيف الله وهو اللطيف الخبيث يسقى وما يسبوس أغيض كل خواح والبئل إنه أبياه علميسون محيطه سنا محيطاته لتعلموا أن الله على كل شيء غدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما نواذن أغني، ألم تعلم نواذن أغني؟ أنا الله يعلم إنه أغني ما في السماء غير يالجود هذا حكوسا أوح والأرض وما في الأرض غير يالجود هذا حكوسا إن أب أغنيه نواذن أغنيم بلا إن ذلك سب وجان واج وحسن واتك في كتاب لحو المحبوظ كيف كي الله أقدر وأقدر أخرى وعول بكتاب كي إن ذلك أرنك واعجر دمان في اللقر لن أقادو على الله إبغوين كرقي يصير وكفوضي إنه وحنون كوهدن أقادو أكوالقب وكتاب لغبق هنا أقادو على وحي كتحي بل ماركو إن ذلك وعال الحسين أما سماوات كي لاقن أما الوليالكدورات كي لاقن في كتاب كتاب قدهي بيكوية هو اللوح المحفوظ حد كتاب كهوية كوية فكيف يجهل أو ينصى سبوسا إباوه وقان أموه إلا وواق قريه وح إن ذلك الرنكاسي في كتاب كتاب اللوح ومحفوظ ليرا كدهي بيكو سيقان ياي إن ذلك أغان تيسية قريب ديسا الله إباوهي نكركي يصير المدكوف وضده ويعبدون من دون الله كل كم مشركين تبا كل ك يذو صدر الله عدي يادل الله توحيد أدلة توحيد لما أنت وحول بنا الله عدي أيه وري جاردي لا يحيي بل قلح إيه على فرفر لا يحيي هذا تعال خبوه وير ويعبدون من الله ما لم ينزل ألوس أتجن به بعبادة سلطان حجور، وأنا أعبداه أغير الله يا حجية قلوا أعبدوس أبدج إلا ما أركوا. إبادة أعبديان ما لكتمي يا ما لكتم بين يا نتيجة لا ذحي قرن مايا وما بي أعبديان ليس أصنوهم لهم إياك به عبادة س وهدين علم اولى هين واسيده ها وتغارد ولا كن دخلي ادي ابو با لا سو غاراي خجك الله هيمل علم يا ادل الله يلي سبحانه وما لغ والمن كوا فلو او مركا دبا كان وهن ظن كنا ته ما لئي وحن نفتوذ جعلاتي أيهم بيها آيان آياتك لئي إلا ظن وإنهم إلا يظنون أو إنهم إلا يخرصون وبين له وحن يسمينا آيان ودن بين يتخمين يتقليد أعمى أي حسكين يهي حجية الدل دليل عقلية ولا دليل نقلية ولا متشرعية مكما ما يساكم كل خوايسك ظالمين كل خواما ظالمين كوا مشرقين غير الله عابدايا ومسخنا من نصير وحو غرغارة يدفعوا عذاب الله عنهم علمية كورت الرب وعبال مرنا ام ادونك كوهلاغا ام اخير الجهنم كورورنا الو غرغاري ساركما ويعبدوا مشرقين تواحي عابدايا من دون الله الله كسوك ووحي الله كسوها روضا ما بي عابدايا وحو لم ينزل ونسن ابدا به إبادة بيسا سلطانا حجييا قر وما بي عابدايان ليس أسانوها لهم مشركين به كي عابدايان علم أقون وما للوالمين تلمي فلو يالكا غير الله عابدايان وما سبنان لا في الدنيا ولا في الأخيرة الدنيا لو أحده قرقار أما آخره قرقار ما إله من نصير أحده قرقار إيجا يمنعهم إيجا كاريبا إلى عذاب وإذا عليه ما يطول بدكاس غير الله عبوداية قار تكفروا مو شيء قوي ما بل موقف كودي مظهر كودار ماك أنت لوي ما دلونيو حق لوي شيء قول لايرة أروح وأكوب لودن وعيه اللي ما أرك يسك داية كريخ وحيسبي جرين إن يسبي شفر الملاجات طبقي أنت يسود دوفن كفر دكان كوا برقان كوا غرنا انت عرضان انت حقودوتان بواحي سيقايا اما بيالايا انه غفكي داعيك ايا خيرك وشيك ايا اي حنان اراكتك ربي اتمامي قاله تعالى حبي وحيو واذا تطلع حدي الله اغريو عليهم عر المشرخين كوو غير الله عابدا يكرقوضا حدي آياتنا انك ايبا آيات كان سوى ده حقا دو شو دلو اغريا بيناتين آياتكو اياكو عد عد وواحي آيات بشيكيسو وتنقل واحد موقن أيو تعرف واحد قنصا في وجوه الذين كوي وجيه القوضة واحد كاء قنصا كفروق قالوا بي المنكر النعيد أي نعيان ننكان إيا آياته أغنائيو بي لبضغ نعيان كل كاسا سمايا إن دخير يرانا يكادونا إن يستونا الدوفا باللذين ضد بيكوسوا الدوفا يطلون أغنائي عليهم كوركوضا آياتنا كو أغرين أي إنه كو شدوفا اللقنتك لفرقان بايسيقايا أما باييل أيان قول فسول الله وحاتر هذا أفا أنبئكم ما إدين شئكا بشارع وحكب الأيبادا من ذلك آياتكوان كوركينا كو أغرين أي إذ نقلنا عيسان إن نقل ديليسان وإدين كدرنبان إدين شئكايا النار أو تلك سعطان naar tanad ku socotaan oo ilaahayrki aad aabuu dooysan yah wax baad lugaysamayneeyan saad cadaabka aad ku mudan doonta ayaa waxa nagu qoonsanaysan inaan ka daran hana qoonsanina annaga aad ka aad ku socotaan qoonsada waadaa waxa naartii yabo hay Allahu nabiyka xaq u yabo wasu ku tala galay alladina waxa ka من الله هذا كباس إبلا بذا النار تاس إلا ما كل قلت من قديم الزمان وحديثه ساسو قدخوا السقوم ذيهاي والكفر ملة واحدة وحي أهل باطلة إبليس كصحب الله إلى يوم القيامة هل وضاهيات اسكت بأعجب إليه ساسي حقه عدي وحلوحي ربي فميهي الرعين من آدم عليه السلام كصحب الله إلى آخر واحد منهم ايقونا دباي عدو دي واسا دا هاي دامي خصمات ايشي دقال وين باكتها اللان اللقود دقال لانسيهاي كنو الحولي ايهاي اللا كاريجي اللا عابدو كنو الحولي ايهاي حق اوقاتك داي انتي كالا كدر رينا و اذا تطلع هدين الاغريو عليهم كوركوضا اياتونا انك ايبا اياتك انك هدين مشركين تلقود دو الاغريو ديناتين اياتك عديه و اياتك ايبا وخرمون يا قرسونيا شكي يا مرناكم يجرو بنان كان يالوا تعرفوا حد غران دونتا في وجوه الذين كل وجه يالكودو وحد كا غران كفروا غالوباي المنكر ان اين اياات كان نغو دول اقريي يا كو قاريق اقريي اي لبدوا مايان مشركين تو حيزي جايا يسقطون صدودو الذين كبر كسو دوفا أَغْرِنَاهِي كو اقرناي عليهم قركودا اياتنا كو اقرناي بيسغا يان اقل ده افؤنا بكم ما يدي شيغا بشر و عكسر بدنو كدرن مين دالكوم كنظن قلنا ايسان حق الذين ذاتك كفروا عقد ديدي وبيس المصير مكان له كانوا كمقباسية بل بلا بل هي النار تاسم يا أيها الناس صبري بمثال له الله مالك مثال بلا كان مثالكنا قرآن كواكب بلا يهواقب قرآن كمدة لا إما هو الأراد سوقت الله كنان وعول لتغريب المعاني إلى الأذهان وعلى شيء هي المعاني ennu mugan elati mamay aqalbigi lo dhaweeynaa kulka wixii leeyno sheegayay ayaydu sheegaysay haday wax maskaxdeen iyo maankayna ka waxa la inoogu tuso la inoogu soo dhaweeyay waxaynu narqaan dagsi ba rabbikum amma hayyu subhaan taqsi huwa al'af khalqillahi huwa aqarhum uunku ayba umaybu wayo inta مركاز اسانلو في يلود مدن لاي حتى د تسعته مر ديغو ما هذه اديكا موسد ان لو غارمان ديغ يدهانتون ماي لو باالي افر لووت كليهتو مت كا لو عيسقا اون ولو اي سو تاغي د ايام سورا قلبا هين او انت اي ما مكل مكر زمانا ومكان مدنكم اكل مكرانو حديا واقي الله وريدادكي جيراي ja ah, he ovat jouduttuja, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat kulan että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, että he ovat joutuneet, حتى هذه جدّي كل من دخسوا أقويا روحي بأبوري أبوري أبو خريماي وحتى كذارن سقي دخسها اللعفي قبي حطو وراءك قادنا و مثلا أصنامي العابودي جري عذر أي واحدا لما مرينتي جري وحقين ثمين أي واحدا الأجدادي عبار ما كيماشة تلا دبىشة كل عضو يالبيه جري وبركيني العوني جري دخس قرم قاتو إلى يالك من سجد الجعيا cash kilo laga ynowa ku dagaya wa iska mudmudsan ayaa marka hadii daxliga waxa kuwan la marmariyay oo lugaha afka uga dhuqa kama dhaxsan kara balina abuura inta ay wuxuu ka dhacay kamad dhaxsan kara iyee asnaam bay waayay <تصفيق> أنتوا قادة مصر عشان كرتيد يسقي وادي لي كرتا سمتن حشراتك لايسى إنتاب قادتيد واتكبه في سقي وادي كرتا لكن سكر استهداد يجوا وحر أي عشان كريم كل ك واحد وقاعد تبشر الله في جيزه سأدي الشلا أدي كان سوء عشان كريم ولا أصنع من عشان كريم ولا أموالا سوء عشان كريم كل ك واحد دوجو تان واكس حداد وحمق لسان يا أيه الناس قريبا واحد لأيذين تجيئي مثال مهما إبال لأيذين تجيئي فستمعوا بكسادة لكم مثالك وما هو يا ربنا مثالك وعواه إن الذين تجعون توقيسي واحد, واحد عابدا يسينا ويارا يسينا ببريا يسينا أخنا من دون الله مالا كبك هذا ربك رسول كبك نبي كبك صالح كبك جيد كبك من دون الله واحد عابود يسين توج يسين على كسو كيا لا يخلق ما أبوري كران دوابا دغسي ولا ويجتمعوا حضقوا كل له دغسي أبوري ديس حداي كل من كبر درن تمر مجرد حداي كل ما أبوري كران وكان من تاسوا دغسي أبوري ديس ما يشعلن كران ويصلبهم دغسي هادو فرتو إيه يصلبهم واحد عابود يسين هادو فرتو إل ذوابو دغسي شيئا هادو كقاتو كميل و خا أما اما كركودا لا يستنبذوه مدعسان كرام و خي او دغسيكا منهم من الذباب تغسيكا كمدعسان كره ضعفه و حاصبر بيلي الطالب كان واحدينا يا مشرك يا المطلوب و صنم مت كان و غير الله عابدها الطالب و العابد و المطلوب و المعبود كل ك كان غير الله عابده يا و لا لفضب النحر إليه ملأ أما وحقرت أما وحقرننا يا أيها الناس دضوا إليك قربوا وحقا لأيدي يا لي شعلا مثل ما راح جيبا لأيدي كي يا لي لأيدي كو قرنصين لاعفقوا المخلوق يا أيهاي إيجابي عظم هذا إله خالق يا أيهاي فاستمعوا الدكسد لهم مثلك إن الذين وحق أتدعون توغيسان من دون الله ألا كسوك ليخلقوا أمي مايان دبابا دغسي ولو يجتمعوا هذا كل منه له زبابة أبو رديز أو كل من وين يسلبهم حد يقفروه الزبابو دغز شئ وحكة لا يستنبذه شيء إذا عسانا منهم من الزباب كما عسانا كرايا وهو فوحا صبر بالي الطالب كإلى غيره عبودية هي والمظلوم وهو عبودية لا بد ما قدر الله حقه غير حداك كل إلهي وينه يا واحد لا أي هو الباء وذي واقي حقي سي وحاسييه غير الله إن قيمي لهين إله ما ين في حقلين وحوض جنب جودا الدافن واين أي الله حقيرات ما هيا لي حقيرات كوين كو مال كل كات خالق يا مخلوق وما شيء تنت واكدهيسد اسكو ارغتي المحبيه حقلين سيزي سي. الله ظفيرتي الله ظفيرتي اذا شركك دافيد لا انت ما شيء كذلاتي إن الله الله يغفر أن يسرك به ويغفر ما دون ذلك وحيكالة الدنب ودنب يفلق لونقنا يا الله الله ما حقرين أما شرك هذا الله الله حقرين درجة سيئلة سوريدين وحن وحاين لقرب لغي حتى الله الله أقوصني شاوكو وضافا يا ما بتقانيدي بي ما أدنب أقوصن ما فدمة لهدمرك ما قدر الله مشركين تألم أيام ويني ما عظمه حظا عظيمه أو ما عرف الله حق معرفتي أقول سولها ما ينجرم ويننت لها ما ين ويني وما قدروا ما ين ويني الله عبد عاق حق قدره ويننتي سحقري إن الله ابن لا قويا إلا حبا عزيز أمك شكرك جبر ما قدروا ما ين ويني من أي نقص الله عبد عاق حق قدره الله قنسكي سيحقه إن الله إله لقوي ألا حقبدا وأنكسي أدوميس كحقبدا أزيز متينة وقبأ وأدوميس كأدقل ما الله يصدف من الملائكة الرسولة فصوصة إنه بسر يملايك بلئيه بعض وإلى الرسول هو مثل جبريل وكاله وملايكة الرسول كالدرا ضدكين مثل محمد وكاله لكن رسالة ديبه كلا ديوان وحيو كلا ديوان تهي ملايكة ماركة حاكة باللغة ديرو رسولنا قوتو رسوشي باشركي اوكينا ينوركي او وحييغا كلها هو رسولة بدري جيبريل كلها من آدم عليه السلام إلى محمد عليه السلام انت او بحيسي ايو وحييغا اوكي نجري كل ملايكة اي بايكة صغادها وحييغا وحينا اوكينتها عاد الى الرسول كان بشركه هيا اوك انت كان بشركو غارسيا مركاسه لبده قوله برسول الله تعالى حبوه الى اللهم عبدك حقا يصطفه او دورته من الملائكه ملائكتي اي الرسل ان كدورته كجبريل وميكائيل وازرافيل وعذرايل ومنكر ونك والرقيب وعاتيد ومالك والرضوان ايوك خاصه هوله ادرا ومن الناس تدكنه رسول بكتورة كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى عليه السلام إن الله سميع الله مغلق بدا لجميع ما يقال وعلى قهد الله إليك بصير الله أركب بدا لجميع ما يفعل وعلى سمية دمانتو نكاسو يعلموا إيه بأبيهي ما وحب بين أيديهم خصوصا بشر إيه ملا إقبال إلا ديري إيه وحي إيه سيكارسيي hortoda wixii alaaw وما خلفهم ma ma qalfahum wa hagaa daasoodana alaaw og لا إلى غير allah alawain hadhi الأمور ila ghayri ahad الله ayah turja al umur talayyal idayk lot la baw arina damba allah u dama taw allah la yastafi إن الله min al malaaika malaaikatib wa rusulan أما قلت بضان بصيرهم أركض يعلم يعلموا ألاوه أغيهاي ما وحبوا ألاوه أغيهاي بين أيديهم أونك كوه الرئيسة وما أبو ألاوه أغيهاي خلفهم ملائكة أونك إليك كدن بيسة وإلى الله ألاوهين عاقي أي ترجعوا الأمور أفهم جديك جدي جدي جدي اليوم يا أيها الذين عمانوا القعود كورت يا الذي يتوحيدك لاحظ لي وصور بنا ايا توجيهات مؤمنين لقسوا عليهم فاياتكم من السوره ان ترسو انيس مدني ان ايتى الله تعالى فبوحوا يا ايها الذين امنوا حقكم ما ينوا ان ركعوا واسجدوا سجده معناته كلو وعبدوا ربكم فباذن ابورثي كلجي اعبدوا كن عباده أما يان لسميلن أويل وعمل مرينتيزا بألا له عبودية إذا هذاك إن تقصي ذاته أو سميتا ما في ولا سميا فعبدي وبما شرع وحي ولا جدي وبلغك وإكساكا زير رسوله على الرسول كذا كيف أتقع عبوديزا وفعل الخير هذا دوما بر ميتي سميا وناج وحافو باله أو أميرتسي وأركع واسجد وعبد وفعل أفر أمره هذا الأمر هذا أبوه ينفر يفول لسان لعلكم وعد مدنين خبانتيا إن تفلحون دون الآخر لبدر كوج ولسان يا يوحنا الذين دتك آمنوا حقرهم أيانوا اركع واسجد صلاة بالجهر الله يصلو كل كله بركني من أركان الصلاة يا الله حسين سجود أو أركان تصلاة أو قيمي بدن هذه اللوح النبي قتل مامي سيداد أدونك أو قنوش هاي الله أحد أو قدوه أن بدن تهاي مركز سجود سنتهاي أغرب ما يكون الأرد من ربه وهو ساجد وعن رسول كان الله فاري إلا إنه سجود أو قدوه هاي وسجود واقتربها اللي يري الله إنتاد أو سجود سجود أو قدوه مركز سجود أو قدوه ان ذاك اتصدى مرافقته في الجنة ما بيقولو كيري فاني على كثرة السجود سي ارنت ادي ورثتي ادو غارتي اني انا الامبر يايا ان غاني شيو سجود دبا اذا سجود دائما وابدا اركان الصلاه اوغيمي بادانتا اي ما هيلي ادوني من نوعي اوغي دنبيات موجيساي وجيغو ابنها اوغيمي بادان ياد الله وينينتي دراده دلك دكتي tabadan karu tactay idan adoon nimadi lugwaaburtay nooci ugu dambeeyayad kusugantahay markaa doonimada neel mariso baad alleena ugu dhowan badan tahay marka salaadiba la tilmaamay ayuha alladinka irka uu rukuu masjidu sujula qulahana wa'budu rabbakum wa ilaabudaysan rabbikin han noqdu wa ana rabbi aayna aabudiina wa ana rabbii ku aabudaan بما شرعه إله بأوجده الرسول كي جارسية وفعلوا أعظم أيضا الخير وناقة قل ك على لكم مدنين توفرعون هنا أدوني يا آخره بكل إمامته وعما شاكل النار يا عقابنا كبد بدن كنيه دم دافي برواقنا هنا تقع أنت كل يا إنسان باهو باله ده بده واجهدو تعلم فيله إلى دين فيس كوريدي هذا كده حق جهاده فبي جهاد كيسا حق يسا دقال لما وحدنا أغاتان هو إله ما اجتباكم إذن دورتاي وهدا دمت محمد الله إذن دورتي وما جعل إبا ما يالين عليكم كركينا في الدين دينتنا قدهيدا من حرج إب وعلابيا وحيدا قدنكرين إيا الصعوبات لإذن مكر سارين دينت النوافض الدائي من لَتَ أَبِيْكُمْ إِلْزَمُوا وَحَدْ لَازِمْتًا مِنْ لَتَ أَبِيْكُمْ إِذِنْكَ أَبِيْهِنْ دِينتِ سِوَاكُمْ أبا إبراهيم. نبي إبراهيمها لازمة هو أب سماكم وهو الله إذنكم مقعابي المسلمين إله مسلمين بو إذنكم مقعابي من قبل هذا كور وهذا دومة محمده ديره هور مقع المسلم ماذا أيها قرنا أولئك يقان الذين كن دون وفي هذا قرآن كان جديه سنة مسلم بالله الذين كم رعبي مجري المسلمين والمسلمات أي الذين كم رعبي يكون الرسول رسولك إنه نهض شهيدا مرفور عليكم كركينة وتكونوا إذن أبناء قتان شهداء مرحاتيا على الناس الدبشى فقيم أوجا الصلاة صلاة أوجا واتوزك ذكري بيعيه واعتصموا بالله عبود حقا قبسده هو بكرياته اي مولاكم الله إذن يا مولاكم سيدك يجن له ايدن معمولايا مرحبا الله ايدن معمولايا فنعمه المولا انت سيد قتا وحياتك اي الله ما موسى واوغن نعمه يا برواق بدن الى سبحانه وتعالى والنعم النصيب انت جرغارتنا يسغ الله ايان اوغن نعمه يا برواق بدن ابن جرير طبري وحو يرسد حسين وان امد يخرى اللسين با امدا لسيي وحو ير النبي يا شماهان ان امد لسين كان يقال للنبي نبي قوحان لوده جري انهب فليس عليك حرج قل قاسى ربي امد ان كيري وما جعل عليكم في الدين من حرج وحان نبي قل لوده جري انت شهيد على قومك قل قاسى امد ان لو يري لتكونوا سهداء على الناس. وحال النبي قال لديه جيلي سلطع ضح وحال دون تعدان الله يودي واكسين ايا كل كاسا امدان لقويني ودعوني استجيب لكم كل كاسا ادع لا شيء واسدع شيء هو اوي وان امده هر الله النبي الماعر لكن امدان لسيي وجاهدودا قال في الله دين ابقر ياليد دي حق جهاده اله جهاد الديس حق هو الله اجتباكم اذن دورتي وما جعل ابا ميالي عليكم كركينا في الدين دين هذا من حرج ملة أبيكم أبيه الدين تسي لازمة إبراهيم هو أبا سمعكم إذنكم أقعابي المسلمين بو إذنكم أقعابي من قبل هذا كور والديني يهورك يوفي في هذا القرآن كالله بذب ليكون الرسول حسولك إنه نغض شهيدا مراكا عليكم كركينا وتكونوا إذناء نغطان سهداء مرخاتيا على الناس بذكركي فاقيموا الصلا سلاة هاجية واتوزكا سكدنا قوتا واعتسموا قبسدا بالله معبود فعقها قبسدا هو إساقا أيام مولاكم سيد كايد الله أئذ ما ملايا فنعم المولى انت وعمى موسى الله أكبر وقبضا والنعم النصير انت قرقارتانا إساقا أكبر وقبضا والله أعلم